ضع بسمتك، أقبل هنا. ضع بسمتك، هنا. ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك. دعنا نستمر بسمتك ونفر زهوراً من أمل. أشهد علينا لمستك. أقبل هنا. ضع دعنا نسامر بسمتك. دعنا نستمر بسمتك ونفر زهوراً من أمل. أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر يورو. من قلبك الصافي الوجود فالكون ينتظر الورود من قلبك صافي الوجود فذرف هناك كرما وجود مما تخط رسالتك وجعل هنان عادتك أقبل هنا أقبل هنا, هنا بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحرصون على معرفة الحق واتباعه وعلى الدفاع عنه أيضا أيها الأحبة الكرام كل شيء نافع وظاهر وله عز وشرف يكثر حساده ولذلك ترى الأنبياء والمرسلين كثر أعداؤهم وكثر حسادهم وتكررت عدد من الشبهات عليهم فما بعث الله تعالى نبيا ما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون جاءوا كلهم برسالة واحدة وبالتالي قوبلوا بشيء واحد فتهموا بالجنون كذلك ما الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون شبهات يلقونها على هؤلاء الأنبياء قد يتهمونهم أنه إنما يعلمهم بشر قال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين فرد الله تعالى على الشبهه كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن منهج الرد على الشبهات من أولئك الذين يثيرون الشبهات أصلا هل نحن نحزن بل نغضب ونتحمس للرد فقط عن الشبهات التي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم او على كتاب ربنا ام اننا ايضا نتحمس ونرد عن جميع الانبياء والمرتلين فكما اننا نغضب لو انتقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد كذلك نغضب لو انتقف سيدنا رسول الله عيسى او سيدنا رسول الله موسى او غيره من الانبياء لا نفرق بين احد من رسله كيف نستطيع ان نرد على هذه الشبهات ما هو المنهج الشرعي ما هو حكم ما يفعله بعض الاخوه المتحمسين احيانا لما يرى مثلا موقعا يثير شبهات ضد الإسلام أو صفحه في الفيسبوك أو في تويتر ثم يبدأ ينشر معرفها ويقول احذركم أيها الاخوه والاخوات منها فهو يعمل على نشرها أكثر كيف نتعامل مع هذه الصفحات كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين يثيرون الشبهات عنده اصلا هؤلاء الذين يثيرون الشبهات لماذا يثيرونها هل كلهم فعلا يبحثون عن الحق ويسعون إليه ويقبلونه إلى الطبح لهم أم أن لهم أحيانا مقاصد أخرى كنا تكلمنا عن ذلك في حلقة ماضية في ضع بصمتك في رد الشبهات وانقضى معنا الوقت ونحن في الحقيقة لا يزال بين يدينا مادة كثيرة فاليوم بإذن الله تعالى نكمل معكم ضع بصمتك في رد الشبهات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بهذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى على أنه بعث دينه الإسلامي كاملا وتاما من غير سوء ولا نقصان، واتباه لنا دينا اسلاميا حنيفا ونورا ومنهاجا للخلق كافة واعتبر كل من لم يؤمن بما أنزل في هذا الكتاب ولو بجزء منه كافرا بدين محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقد ظهر عدد ممن يعملون على تأويل آياته والإلحاد فيها بغية تشويه دين رب العالمين وبرزت جماعات تعمل على تكفير المسلمين كنوع من الشبهات التكفيرية واعتبرت الشبهات الإلحادية من أبرز شبهات المتطرفين التي ينبغي توضيحها وتصحيح فهمها لدى الكثيرين من من يغرر بهم ففهم آيات الله بغير مختباها وتأويرها بشكل مختلف يعمل على زيادة الفتن وتعريض أبناء المسلمين لخطر كبير فكيف يمكننا أن نضع بصمتنا في توضيح هذه الشبهات ما هي الوسائل التي تساعدنا على التأكد من صحتها ما هي الأفكار التي ينبغي لنا الابتعاد عنها أردوا على الشبهات في هذه الحلقة عجبا يقول ذا ملاك والكل يبصد رفعتك ضع بصمتك ضع ولولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ كم مبين هكذا وجه الله تعالى المؤمنين للتعامل مع الإشاعة بل الشبهة التي أثيرت على سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين الله جل وعلا أن المنهج الشرعي هو عدم إثارة هذه لشبهة وعدم نشرها تعالوا نتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله تعالى أسعد مشاركاتكم من خلال الفيسبوك وتويتر في صفحة البرنامج وفي صفحتي الشخصية أيضا وفي صفحة البرنامج في فيسبوك أيضا وفي صفحة كل هذا نستقبلكم فيه فمرحبا بكم أنا أرحب بكم مع اليوم هنا الباحث الموثق عبدالعزيز القائد الله يحليك شيخ عبدالعزيز ومعنا أيضا أخونا الباحث الموثق أيضا هو زال الله خير له جهود أيضا في الرد على الشبهات وغيرها أخونا مروان ومعنا ابننا جواد أنا دائما اغلط وأقول فؤاد فأنت حذرتني قبل الحلقة قلت أنا إيش اسمي جواد جواد فقعدت تكرر جواد <تصفيق> أيضا حقيقة أنا أشكر ابننا أحمد الحارثي يا شباب أي أحمد الحارثي جاب لنا اليوم زال الله خير بوكيه ورد اشتمونا بالعربي البوكيه المهم باقة ورد باك. نعم احضر لنا عاد طلعوا الباقة يا جماع عشان يشوفه ولدنا احمس باقة ورد وجاب لنا ايضا فيه ككاو هناك المفروض هناك المنه لكن عاد خلي بعد الحلقة ان شاء الله تكلمنا في الحلقة الماضية عن مقدمات عما يتعلق بي تعامل اساسا مع الشبهات هل كل احد يثير شبهة نرد عليه ما كيفية الحوار يعني لو واحد فرضا في الانترنت أثار شبهات معينة هل من الأفضل أن يدخل الناس ويبدأون يحاورونه وربما نشروا هذه الحوارات أو في البالتوك مثلا ينشر أشياء أو ربما أخرج مقاطع في الكيك مثلا فلما تنظر إلى عدد المشاهدين لها فإذا أو ثلاثة هل تذهب أنت وأنت إنسان معروف مثلا وتخرج مقاطع في الرد عليه فتشهره حقيقة هذه كلها ينبغي أن ننتبه إليها حتى يكون عندنا تصور للتعامل أصلا مع هذه الشبهات وهل كل أحد يستحق الرد عليه يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طرقات مكة وإيه شبهات يا مجنون يا ساحر يا كاهن يا كذاب لماذا يقولون يا كاهن؟ لأن الكاهن كلامهم فيه سجع والقرآن نهايات الآيات متحدة وبالتالي هم يشبهون القرآن بما يقوله الكهان شبهة فكان النبي عليه وسلم لا ينشغل الأصلا بالرد عليهم هو أكبر من أن يلتفت ويرد عليهم فماتت شبهاتهم معهم طبعا كل الأنبياء جرى عليهم شبهات ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم بل حتى موسى عليه السلام تكلموا في في عقله وتكلموا في فعله وقالوا ساحر عنه وتكلموا حتى في شكله وفي أعضائه التناسلية أن عنده عيب خلقي ونحو ذلك عيسى عليه السلام أيضا تكلم اليهود في أمه واتهموها بالفاحشة وتكلم النصارى في أمه أيضا وقالوا هي زوجة الإله وأنه ابن الله إلى آخر ذلك الشبهات جرت على أكثر هؤلاء الأنبياء وليس بدعا من القول أن نقول إن الشبهات فقط على نبينا صلى الله عليه وسلم بل كل صاحب حق تثور عليه الشبهات ولذلك حتى لما يكون في مثل خطيب مؤثر تجد أن بعض الناس يبدأ يثير شبهات لأجل أن يقلل من تأثيره فيقول هذا مرائي هذا ما عنده علم هذا فعل كذا أو يفرح يانا بإخراج بعض الأشياء عليه لأجل أن يصرف الناس عن شبهة حتى يحول بين الحق وبين انتشاره. أما المكذ المكذبون مثل مثلا مسيل مالك الداب الأسود العنسي مدعون نبوة ما ما كثرت عليهم الشبهات لأن أصلا قوله مردود والناس الذين يتبعونه قلة وهو غير مقنع أصلا وليس مع الخدعة القوية وبالتالي الناس اللي يثبتون إليه. نحن عندما نتعامل مع الشبهة جاء واحد وقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم رجل فوق الخمسين تزوج عائشة وهي أصغر منه سنا. كيف الإسلام يأخذ الجزية؟ الإسلام انتشر بالسيف الإسلام أنا ما أتعامل مع الشبهات اولا ينبغي أن الظن بديني وأن ديني كامل وأن المشكلة ليست في الدين المشكلة في فهم هؤلاء للدين لما يأتي واحد ويقول لي مثلا كيف نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقط الزباب في اناء فليغمسه إذا سقط الزباب في الإناء فليغمسه إيش يعني بدل ما يقول طلع يقول اغمسه أنا ينبغي أن أحسن الظن بديني وأرى أن ديني كامل. ما دام أن حديث صحيح معنى حق. أنا لا أنا سأتهم عقلي وأصدق النقل. ثم يكتشف اليوم العلم الحديث أن أحد جناحي الذبائح في فيروسات والتاني في مطادن فيروسات. إذن صار الخلل في عقلي أنا وفي فهمي ليس الخلل في النص الشرعي. وهذا حقيقة عندما نتعامل مع الشبهات ينبغي أن يكون حاضرا عندنا. كذلك يعني أن لا نعمل على نشر هذه الشبهات أصلا. أن لا ننشرها بين العامة ولذلك انا أقول أحيانا لبعض الإخوة يكتب لي مثلا المنشن في تويتر يا شيخ حذر من هذه الصفحة فإنه يدعي الألوهية ويسب الله تعالى يعني بالله انا لو جئت في, في تغريدة عندي في صفحتي وكتبت أيها الإخوة والأخوات أحذركم من هذه الصفحة وضعت المعرف ألست خدمته أنا بهذا ونشرتها لجميع من يتابع لذلك أمثال هؤلاء لا تلتفت إليهم واعتبرني غير موجود إلا إذا ظهر وظهر له شأن بدأ الناس يتكلمون بكلامه به عندها ينبري أهل العلم لأجل الرد عليه لكن لو كل كلب عواء القمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري كان يخلص الحصاء اللي عندنا كذلك لا يتم ناقشة شبهة أمام الناس يعني من الخطأ أن يبدأ يناقش إنسان عنده شبهات أمام الناس ربما أن بعض الناس لا يفهم يفهم الشبهة ولا يفهم الرد ولذلك حتى خطباء الجماعة وفي التلفاز لا ينبغي ذكرها إلا عند الحاجة الشديدة إليها وتذكر الأشياء المشهورة منها حتى تستطيع أنك تجيب عنها كذلك أن حوار الشبهات ينبغي أن يكون بالعلم وليس بالعابسة يعني لما يقول مثلا نبيكم الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن القرآن فيه كذا وكذا وهذا مخالف لكذا شبهة معينة من الشبهات مثلا وأنا لا أريد أنثير الشبهات أيضًا في الأمثلة ف واحد متحمس ويقول له أسكت أخرف أنت الغبي أنت لا ليس هذا الرد ليس بالعاطفة هو الآن يريد إليك معلومات صحيح أنها معلومات خاطئة والناس الذين يستمعون اقترعوا بها المعلومات فهم لا يقتنعون بسبك وشتمك و, و, و يعني وصراخك عليه إنما يقتنعون برد المعلومة بالمعلومة رد الحجة بالحجة ولذلك الرد يكون بالعلم لا بالعاطفة أن يعجبني الذين إذا جاءوا يناظرون أصحاب الشبهات أنه ينظر وهو في غاية الهدوء. ما صاحب الحق ما يحتاج يصرخ ترى صاحب الحق ما يحتاج يقوي كلامه بالصراخ حجته قوية. فتجد أن بكل هدوء يقول طيب أعصابك لا تتحمس أن تتكلم على القرآن تتكلم على نبينا طبعاً تكلم طيب. أليس كذا وأليس الفهم لهذا كذا وليس وتسقطين ترد عليه ردا علميا بخجته قوية دون أن تصرخ ولا تعمل مشكلة. خاصة أن عدد من الناس هؤلاء الذين يثيرون الشبهات. يعني بعضهم أتي من حقد أصلا على الإسلام هو يبغض الإسلام وبعضهم أتي من, من عدم معرفته باللغة يعني أحدهم مرة جايب كتاب صحيح البخاري ويقول يا جماعة تقولوا نبيكم ما يشرب خمر هذا باو يشرب خمر شوفوا ووضع الكاميرا على الكتاب وإذا وفعل صحيح البخاري وإذا فيه عن عائشة رضي الله وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد وكان بيته صلى الله عليه وسلم بينه وبين المسجد جدار وفيه باب ما كانوا عندهم مثل بيوتنا اليوم المسجد عليه سور وكذا لا كان المسجد جدار المسجد يبنون هكذا غرف أحيانا ثم يجعلون بابا فكان أصلا عليه الصلاه والسلام الباب مباشرة يفتح يدخل المسجد فهي عائشة في الليل المسجد ما في أحد فقال عليه الصلاه والسلام لها ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائص يعني يجوز أدخل المسجد قال إن حيضتك ليست في يدك يعني أنت يدك طاهرة وأيضا لا تملكين أن تطهري الآن من حيضتكي وبالتالي يجوز الدخول العرض دخلت وخرجت إليه بها طيب السؤال هذا وهو يقرأ قال يا جماعة هذا كتابكم فيها البخاري الجزء كذا صفحك كذا شوف ناولين الخمرة يعني هو كان يحط خمرة في المسجد ليش يحط خمرة في المسجد ويقول جبيها لي في الليل هو, هو قرأها الخمرة وهي الخمرة الخمرة هو الشملة هو الرداء الذي يصلى عليها المسجد فيه جزء من حصى وبعضه فيه حصير فهي رداء يجلسون عليه قماش يعني قطعة قماش يجلسون عليه خمرة اما تلبسها المرأة حجابا او تلبسها عباءة او يلبسها الرجل في الشتاء او يجلس عليها او ربما نام عليها او نحو ذلك فيؤتى بعضهم أحيانا من ذلك فيأتي عام من المسلمين ويقول يا جماعة والله وضعوا الكاميرا على الكتاب يا جماعة والله شفت بعيوني مكتوب خمرة نقول يا ابني ليست خمرة هي خمرة فالمشكلة لما يأتي يؤتى احيانا من اللغة وعدم معرفتهم باللغة فيحملون الدين احيانا ما لا يحتمل ولذلك يعني عند الحوار معهم أنا أقول ينبغي أن يكون يعني الحوار دعويا أكثر من حوار ندي وانا قابلت بعض الاخوة بعض الشباب اللي عندهم بعض الشبهات يعني احيانا اقول له يعني ليش مثلا مثل يقول لي انا لازم اقابلك وربما اكثر علي وجاءني كم مرة ما وجدني اقول طيب يا اخي ليش ما رحل فلان او فلان او اعدد له بعض الناس اللي عندهم قدرات علمية فاجد انه يخاف ولا يأمن الا لشخص يقول يعني أنت لا ممكن تكون حبيب معي ولطيف وتبتسم لي وتتقبل ما عندي بكل هدوء ولذلك أنا أقول التعامل معهم دعويا أولى إلا من مثل ما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ثم قال إلا الذين ظلموا منهم إلا الإنسان الطاغي الفاجر اللي محارب للإسلام هذا لو شديت عليه إذا هو يشد وشديت عليه ما في بأس أما المساكين اللي عنده شبهات كده بس يريد أحدا أن يرد عليها هذا الأول يا جماعة هذا مريض والطبيب الناصح هو الذي إذا جاءت المريض الدواء وقال المريض لا ما أبغى الدواء ما يقول الطبيب والله هذا دوائك تأخذك ولا إن شاء الله تموت ويذهب لا يقول لا بالعكس الدواء نافع وانا والله أحبك وانا أحب لك الخير ويبدأ معه بالهدوء مع أن المصلحة للمريض وليست له لكن يبدأ معه بالهدوء حتى يقنعه بذلك هناك شبهات تولى الله جل وعلا الرد عليها كما قال الله سبحانه وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض لو كان فيه ما آلهة إن الله لفسدت في شبهات معينة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يعني لما جاء الوليد المغيرة وفدت عظما يابسا وقال تجعم أن الله يحيي هذا بعد موته قال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة اللي خلقك كل يحييها مرة ثانية وقال تعالى وهو أهون عليه بعض الشبهات رد الله تعالى عليها في القرآن مباشرة بعض الشبهات رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما سأله صحابة الكرام عنها وبعض الشبهات تستحدث اليوم من الناس يبدأ الناس اليوم يستحدثون الشبهات وينظرون إليها وأنا حقيقة أرسل رسالة إلى أبنائي وبناتي وأشهوتي وأخواتي يعني لا تحرص انك أن تذهب تبحث عن الشبهات يعني مثلا قناة تعرف أنها تثير شبهات ما ندعي يا ابنك تتابعها الآن تعرفون أنتم في تقنيا في شركات متخصصة تخبرك عدد مشاهدي هذا البرنامج كم يعني مثلا الآن لما يقول مثلا عدد مشاهدي برنامج ضع بصمتك في قناة اقرأ عددهم كذا يا جماعة كيف عرفتوا وعدد مشاهدي برنامج كذا في قناة اقرأ عددهم كذا كيف عرفتم يا جماعة في دراسات الآن تبحث كم عدد الرسيفرات رسيفر الذي استقبل التردد خلال الساعة ونصف اللي فيها هذا البرنامج فعدد الرسيفرات كذا مثلا فيعلمون هذا عدد المشاهدين انا اريد لما يكون في برنامج سيء يثير شبهات على الاسلام احنا ما نتابعه حتى بدل ما يكون متابعوه خمسة ملايين ينزلون الى مليون ينزلون الى خمسمئة الف انا احذف القناه السيئة حتى لا ينشروا سبا في ديني وانا جالس والله استمع الى امثال هؤلاء والله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم لا تزلس معهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وقال الله تعالى في آيات الأخرى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم فهذا يدلك على أن الأصل عدم استماع إليها أيها الكرام اليوم معنا لأ لأخوة الكرام الأفاضل وأيضا معنا بعض الأبرز الشبهات تقريبا التي تثار لن نتكلم عن جميع الشبهات لكن بتكلم عن منهج أمثلة كيف نستطيع أن نرد عليها ومنع أيضا زيارة لبعض المؤسسات التي تعتني بالرد على الشبهات اليوم الحلقة إن شاء الله حافلها بكم هذا فاصل كثير وعمل إليكم الله نعمل مع المرتدين على الإسلام. جميل كل واحد من دول له خدمات عندنا معينة من الدنيا. مع غير المسلمين ينديهم محاضرات عن الإسلام في الكنائس وفي الجامعات عجب أن يقول ملاك والكل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا الدين كامل, كامل أتمه الله جل وعلا قبل وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنا سأذكر بعض الأمثلة بس مدخل يسير مدين بسلم عليكم أول شيء عندما أريد أن أرد على شبهة أني أكثر الصندوق كيف؟ الآن الذي يريد أن يطرح عليك شبهة يأتي مثلا يقول لك أن الإسلام اعطى المراه نصف ميراث الرجل وهذا ظلم المرأة. هو فوضعك الآن في صندوق لا تبدأ انت يعني تحاول تقول لا الاسلام لان المراه حقوق أقل عليها اكثر صندوق قول من قال لك ان الاسلام اعطى المراه نصف ميراث الرجل قال هذا صحيح قول كل كلامك خطا غير صحيح الاسلام ما اعطى المراه نصف ميراث الرجل قال طيب قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ قال صحيح في اولادكم ما قال في أمك وأبيك ما قال في أختك وأخيك في عمتك وعمك العم ما, يتق... ما ليس نصف على النص، الأم والأب ليس نص على النصف الأخ والأخت ليس هذا محدد في شيء معين هناك ثلاثون حالة ترث فيها المرأة مع الرجل منها فقط أربع حالات ترث المرأة فيها نصف ميراث الرجل وعشر حالات ثالث المرأة فيها مثل الرجل و 12 حالة ثالث المرأة فيها أكثر من الرجل وثمان حالات ثالث المرأة ولا يرث الرجل فهو من من منذ أن يبدأ يضعك في صندوق اكثر الصندوق اكثر الإطار الذي وضعك فيه يعني أنت لا تكون مدافعا أفضل طريقة للدفاع إيش الهجوم من منذ أن يقول لك نص مرأة الرجل قول خطأ أنا لا اقر كلامك انا لا ألبس الـ الـ هذا اللباس الذي البستني إياه لا أقبل اني ألبسه أصلا أنا ما أرضى أنك تجعل الكرة في مرماي بل في مرماك أنت خذ مثالا آخر ذاك وقال لك مثلا الإسلام جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قل لك خطأ قالك يا أخي هذا في القرآن قل حتى فهمك أنت للقرآن فهمك خطأ ليس شهادة مطلقة المرأتين بشهادة رجل واحد اكسر الإطار مباشرة اكسر الصندوق كيف؟ تعال إلى قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فقال الله تعالى بعدها نعم في شهادة أحدهم أربعة شهادة ولم يكن لهم شهداء وإلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لا أن غضب الله أن لعن الله عليه كانوا الكاذبين. قال ويدرأ عنها العذاب، الآن هو الرجل شهد أربع شهادات، ما قال الله تعالى المرأة تشهد ثمان شهادات لأنه يعني هي ضعف هي هي ضعف الرجل كل وحده من الرجل سنتين من المرأة لا قال ويدرع عنها العذابة أن تشهد هي أيضا أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فساوى الله تعالى هنا أربع شهادات المرأة بأربع شهادات للرجل وأيضا زد على ذلك هناك أشياء تقبل فيها شهادات المرأة ولا يقبل فيها شهادات الرجل أطلا فضلا عن أن تقول إن شهادتها هي نصف شهادة الرجل نقول لا نحن نعديك شيئا أعظم أحياناً الرجل يشهد ما نقبله ما نقبل الشهادة المرأة والمطلقات يتربص تربص بانفسهن ثلاث تقرؤ لو يجي رجل ويقول أنا أشهد أن هذه المرأة حاضت ثلاث حيقات وخرجت من عدتها ويحل لها أن تتزوج لأن نقول ذاك الله خير ما ما ما طرَب شهادتك هالأمور هذه لا يشهد فيها إلا النساء وأحياناً تقبل شهادة المرأة الواحدة لما تزوج أحد الصحابة امرأة وأقبلت عجوز قالت يا رسول الله اني اشهد اني ارضعته وارضعت امراته تزوج بنت ما يدري بينهم رضاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها قال يا رسول الله افارق امراتي على شهاده عجوز لا ندري حفظت أم, أم, ام ضيعت قال كيف وقد قيل فارقها فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هنا شهاده امراه واحده ليس شهاده امراتين عشان يكون معادل لرجل او شهاده اربع نساء لانه حتى يكون معادل لرجلين لا انما شهاده امراه واحده ولذلك الشهادة المرأتين حددها ربنا جل وعلا في أشياء محددة أشياء تتعلق بالأموال بالدين بالوقف في أشياء غالبا يشتغل بها الرجل ولا تشتغل بها المرأة غالبا ولذلك أكثر اللي بيعون في المحلات أكثر التجار أكثر اللي في الغرف التجارية رجال ولا نساء أقول أكثر رجال ليسوا نساء لأن هذه اصلا شغلته التي يعملها الذين يبنون العماير ويبنون الأبراج ويهندسون ويصعد فوق وينزل ويحط الحسابات ويشتغل محاسب أكثر هؤلاء رجال وبالتالي هذه شغلته فيكفي فيها شهادة رجلين لكن لما تأتي المرأة تشهد في غير تخصصها إذا هي تشهد في تخصصها نقبل شهادتها لوحدها رضاعة انتهاء عدة طلاق أشياء محددة للنساء بكاره امرأة ونحوه، نعم أما أشياء في غير تخصصها فهذه يكون فيها شهادة الرجل بشهادة المراتين شوف رب العالمين كيف يعدل في مثل ذلك فأول شيء إذا واحد طرح, طرح عليك شبهة أنك ماذا تفعل تكسر, تكسر الإطار تكسر الصندوق هو وضعك في إطار معين وقال دينك يقول شهادة مرأة المرأة شهادة رجل قل خطأ كلامك مو صحيح قالك دينك يقول مراس المراه, المرأة نصف ميراث رجل خطأ كلامك غير صحيح اكسر الإطار مباشرة لا تنفع له وتخن وتبذ تحاول أن ترفع التهمة عن نفسك هذا أول منهج في كيفية الرد عليهم الرجل. الله كلاش عبد رجب ودنا السلامك الله يحفظه حقيقة يمكن هذا الكلام يقودنا القصيدة مهمة وهي قضية من هم مصادر الشبه يعني دائما مصادر الشبه متعددة من ضمنها المصادر الخارجية اللي هم اليهود والنصارى والعلمانيين كلهم دول مصدر من مصادر الشبه أيضا أصحاب الشهوات والمصالح اللي عندهم مصلحة معينة من طرح مم. الشبهة مم. هذول أيضا يعني دائما يطرحوا الشبهة حتى ي... يعني يحقق المصالح بينا. بينا. بينا. أيضا أصحاب الدعوات الأخرى اللي عندهم دعوات مخالفة مم. بالتالي هم يطرحوا شبهات على الدين أو على الدعاء وأخيرا الناس اللي يعني الملأ أو اللي هم العامة عندما يسمعوا الشبهات من الآخرين سواء من أي مكان عنده عندهم قناعة فيصبحهم مصدر لطرحها الآخرين وبالتالي حيصبح عندنا مجموعة كبيرة يعني مقتنعين بهذه الشبهات أحسن،, أحسن وهذا أمر مهم وهذا يجعلنا أيضا ليس كل شخص نسعى للرد عليه فيكون الإنسان عند أيضا نوع مضباط في نوعية من أهتم بهم وأرد على شبهاتهم حبيبنا مروان تفضل حياكم الله الله يحفظك. الله يبارك يحفظك. قضية هي مهمة موضوع الداعي إلى الفتن والداعي إلى الشبهات كيف هو منهج القرآن في التعامل مع مثل هذا الإنسان إيه. المنهج القرآن في ذلك من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الثامري الثامري استغل رياض عدل عدل عدل موسى عندما وعده وعاد الله عز موسى لنقاط ربه أربعين ليلة فبث في قومه. موسى اليهود موضوع عبادة العجل وزين لهم هذه العبادة حذرهم هارون عليه السلام وقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعون اطيعوا عمري مع ذلك اليهود ما استجابوا لكلام نبيهم هارون واستمروا في عبادة العجل قال لن نبرح عليه عاتفين حتى يرجع إلينا الموتى فالشاهد يعني هذا كان معصية كبيرة وضلال كبير وفتنة كبير حتى أن الله عز وجل قال فيهم إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم ودلةهم في الحياة الدنيا فهذا الإنسان الثامري لوحده استطاع أن يفتن ويضل اليهود من بني إسرائيل فماذا حدث عندما جاء موسى عليه السلام قال ما خطبك يا ثامري قال بصرت بما لم يرسر به هكذا هم الدعاء إلى الشبهات بصرت بما لم يبصره يظن ان اكتشف شيئا انت غفلت عنه, عنه ها. واني لعاك بما لم يأتي به الأولى ها ها ها فقبضت قبضة من أثر الرسول ونبسة وكذلك سوى ذي نفسهم لهم أنفسهم مثل هذه الأمور حتى يظل الناس يفتنهم عند ذلك قال موسى عليه الصلاة قال فاجهب فإن لك بالحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه آكفة لنحرق ثم لننسفنه في الجن نفسه فرده من أن يجلس مع قومه وهذا الإله الذي كان يعبدوه حرقه وانتبه في الدنيا فهكذا الدعاء إلى البدع والدعاء إلى الضالة ليس هو من باب حرية الرأي أن نجعلهم يفتنون الناس وأن نجعلهم يعني يظلمونهم عندهم ثم نقول هذه حرية رأي ويفتون الناس عندهم بل ينبغي أن يوقف مثل هؤلاء عن احداث مثل هذه الفتن أحسن صحيح يعني تقصك أصلاً أنه لا يساعدونهم على نشر ما يقولونه من شبهات أصلا يعني ان تيسر أن تكون النصيحة أحيانا والحوار معهم سريا بقدر المستطاع يعني لو قال لك واحد أنا سأو لكن عبر قناة صدائية كل ما في دائرة على قناة صدائية أنا تعال الله يحيك تعال أنا في بيتي وناظرني إذا أنت تبحث عن الحق وتسعى إلى الوصول إليه ما نهتعي يرانا مليون ونحن نتناظر مع بعض إنما تعال نتناظر أنا وإياك ونظر بيبي يعني نظهر بنتيجة معينة نحاول أن نصل إليها حقيقة في عمل مؤسسي أنا زرت في مصر أخونا وحبيبنا المهندس فاضل سليمان زال الله خير وأنا أستفيد منه كثيرا هو له عدد من مقاطع في اليوتيوب في الرد على الشبهات التعامل معها رجل ما شاء الله متقل للغتين العربية والإنجليزية وبالتالي يعني أيضا يرد على الشبهات بكلتا اللغتين أيضا هو جزاء الله خير يدرب مجموعات من الشباب حقيقة عمل مؤسسي موفق قمت أيوة لحد هالكرم بزيارة في أخي المهندس فاضل تعالوا نذهب ندخل مكتبة كده ونجلس معاه شوي وبعدين نرجع. يبدوا لي أبو أناس أنتم متخصصون في. التعريف بالإسلام أم الرد على الشبهات أم دعوة غير المسلمين أم يعني أبغل التخصص احنا هي. إحنا مؤسسة جسور للتعريف الإسلام بفضل الله نعمل على ثلاث محاور نعمل مع غير المسلمين آه. نعمل مع المسلمين هي. ونعمل مع المسلمين السادقين نعمل مع المرتدين على الإسلام مم. جميل فكل واحد من دول له خزمات عندنا معينة من مع غير المسلمين بنديهم محاضرات عن الإسلام في الكنيس وفي الجماعات. جميل. وبنعمل إنتاج فني فأنسجنا لهم لحد الوقت سلسلة أفلام باللغة ينقشع. ما شاء الله. الجزء الأول الإسلام بالإيجاز الآن هو ثلاثين لغة. ثلاثين لغة, من لغة منها العبرية ومن ضمن من أسلم هنا عندنا إسرائيليين. عجيب جاءوا هنا في المؤسسة. آه. وايضا عندنا الفيلم الاخر هو الجهاد ضد الارهاب عجيب هذا عن, عن الجهاد في الاسلام عن الجهاد نفسه ويبرئ ليس الاسلام من تهمه الارهاب يبرئ الجهاد من تهمة الارهاب والجهاد بانواعه منها الجهاد القتالي يعني هذا ما يقول ترى جهاد جهاد النفس لا <تصفيق> اصل احنا معرفتنا انا تعلمت هذا من رئيسنا رئيسنا الدكتور جمال بدوي آه. آه. معروف وهو هو استاذي الإسلام لا يحتاج إلى تجميل لأنه لو جملت الإسلام وكأني أقول لله سبحانه وتعالى أنا أجميل دينك الكريم. لا إله إلا الله لا نحتاج فقط أن الإنسان يعرف إزاي يعرف به هذا بالنسبة لغير المسلمين بنعملهم إنتاج فني وحاليا بننتج فيلم عن المرأة اسمه الإسلام في المرأة وليس المرأة في الإسلام جميل. الفيلم يبدأ بالجماعة اللي هم اللي عندهم إسلاموفوبيا المشهورين روبرت ستانسر وميني دارويني ويواجموا الإسلام ويقول الإسلام يضطهد المرأة ثم بعد ذلك نفاجئ المشاهد بأن هناك إحصائيات عالمية منها جامعة كيمبرج آه. من أكثر من 75% من معتنقي الإسلام الجدد نساء عجيب 75% اكثر من 75% طيب لماذا تعتنق المرأة, المراه المراه مع انه سيحى يحجبها المغطي يعطيها نصيب الرجل والمفروض لو هو دين يعني يضطهد المراه يكون 75% ممن يعتنقون رجال <تصفيق> هذا بالنسبة لغير المسلمين نعرفهم بالإسلام بالنسبة للمسلمين بندربهم كيف يتكلموا عن الإسلام مع غير المسلمين من خلال دورات معينة تصل إلى حوالي ستة أيام ثم مستويات أخرى للتدريب تصل إلى كمان ستة أيام الدورات دي أعطيناها من خلال مؤسس جسور. لسبعتاشر الف وانتين وخمسين في واحد وعشرين دولة لمدة كم هذه كانت؟ احنا بقلنا دلوقتي من أفلين وخمسة بنشتغل <تصفيق> الدورة لمدة كم؟ الدورة الاولى كيف تعرف بالاسلام انا بديها باللغة الإنجليزية واللغة العربية مدتها ثلاثة, ثلاثة ايام كل يوم أربعة كيف تعرف بالاسلام خلال جولة المسجد كيف يمكن المشد السياحي مش مفروض ان هو يتكلم عن الدين ها ها ويتكلم عن الثقافة فحنا بنقوله ازاي وانت بتتكلم عن الثجاب اللي جاي من ايران والنجفة اللي جاية من فرنسا والجخام اللي جاية من ايطاليا ازاي تدخل كلام عن التوحيد ازاي تدخل كلام عن الله ازاي تتكلم عن النسول على الصلاة فديه دورة بنديها؟ في دورة اخرى سلام. رد الشبهات كيفية آه. الرد عن الشبهات دي حوالي ثلاثة أيام أيضا ثم هناك دورة أعلى من كده اللي هي بسمية وان تو وان ترينيج بيجي الشخص وبيديني أنا محاضر عن الإسلام وبنيديني تقييم عن المستوى ثم يذهب يتدرب على أخطاءه ثم يعود مرة أخرى يعطيني محاضرة أخرى عن الإسلام إذا يعني ربنا وثقه في هذا المستوى يصبح قادر على العمل مع غير المسلمين ودعوه غير المسلمين <تصفيق> ثم هناك مستوى اعلى وبالثاني كوتشنج انفيرد التدريب في الموقع اللي هو بننزل معاه وهو يتكلم مع غير المسلمين <تصفيق> فإذا اجتاز هذه المرحلة ايضا يصبح احد المحاضرين بتوهم مؤسسة جثور للتعريض التعريض <تصفيق> عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك ايوه انا الكرام حرص الإنسان على أن وعي الشباب بطريق الرد على الشبهات هذا أمر حسن اليوم شبابنا الزام الله خير وبناتنا أيضا عندهم هم حمل لهم الإسلام يعني يسرون كثيرا وبالتالي تجدهم الزام الله خير يعني يغضبون عندما يرون من يتنقص هذا الدين عبر صفحات في الإنترنت أو عبر قنوات أو بالتوك أو مقاطع أو غير ذلك إلا أنني كما قلت قبل قليل لا ينبغي نحن أن نثور مع كل أحد ما لم له وجود يعني حقيقي فعلا ومؤثر حتى لا يكون أيضا إشهارنا عاطنا بعض أسئلتك اللي جاءت في الفيسبوك أيضا أعطيك أي عافية دكتور طبعا ما شاء الله تبارك الله ردود كثيرة جدا في أخينا عبد المجيد يسأل يقول هل يجوز التحدث عن الفتن التي وقعت في عهد الصحابة والله يشوف أما الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سادتنا وأمراءنا وقادتنا وقدواتنا والله جل وعلا اختارهم لصحبة خير رسله عليه الصلاة والسلام ومدحهم الله جل وعلا في كتابه محمد رسول الله والذين معه الشداء الكفار والرحماء بينهم وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 1400 صحابي معه رسول الله بايعون تحت شجرة في الحديدة فالمقصود أن الله تعالى ترضى عنهم واختارهم الله جل وعلا لصحبتي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه فئة يعني خاصة من البشر لهم مكانتهم قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نقص في يديه لو أن أحدكم أنفق مثل أوحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه المقصود فالالمقصود أن لهم مكانتهم اللي يقع بينهم من مشكلات تقع بين كل البشر يا أخي يبقى أنهم بشر يقع بينهم اختلاف في وجهات نظر في هذه تطوى بوفاتهم رضي الله تعالى عنهم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها سياتنا. إيش الداعي تقول والله أنا أشوف أن أبي بكر فعل كذا والله أنا أشوف علي فعل كذا والله إلا إلا معاوية فعل كذا يا أخي اسكت يا أخي. حتى مرة مرة يقال إن اثنين من الشباب في إحدى الدول في في أوربا واحد يقول الا علي مع الحق وثاني معاوية اللي مع الحق الا علي فواحد جنبهم من أهل الدولة أمريكي بريطاني قال يجب مع هذول إيش هذول إيش نازلين انتخابات عندكم هالأيام ولا إيش ما يدري وما يعرف قالوا له هؤلاء الصحابة ماتوا من 1300 أو 1400 سنة قالوا تتناقشون في ناس قد ماتوا وذهب يعني ذهبوا بأعمالهم رضي الله تعالى عنهم ما قال هو الكلام رضي الله عنه لكن قال لماذا تثيرون ذلك وأنتم لا تستفيدون منه ولذلك نحن ينبغي أن ننتبه مثل ذلك أولئي صحابك كرام نعصم أسناتنا ونترضى عنهم جميعا أيولا حب الكرام هذا فاصل قصير وأود إليكم بإذن الله عدد اللي تدربوا حوالي 17 ألف أو أكثر من 17 ألف فهو أحدهم والذي معظمها انطلقت و... وتعمل من خارج مؤسسة بسوء عجبا يقول ذا ملك والكل يبصد رسعتك ضعبت متك ضعبت متك المصدر ملك والكل يقصد رفعتك ضع بقمتك ضع بقمتك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور رب العالمين جل جلاله يدافع عن المؤمنين والمؤمن أحب إلى الله تعالى من غيره وكذلك نحن ينبغي أن ندافع عن دين ربنا جل وعلا أن نذود عنه أن يكون عندنا منهج في كيفية التعامل مع الشبهات التي تثار عليه. من الشبهات مثلا التي تشار على الاسلام احنا الاسلام لا يساوي بين الرجل والمرأة طيب احنا قلنا اذا واحد اعطاك شبهة قال لك الاسلام عندكم ظالم للمرأة لا يساوي بين رجل ومرأة اول شيء ماذا تفعل اكسر الاطار اكسر الصندوق كله غلطان من قال لك الاسلام يساوي بين رجل المرأة الاسلام اوجب خمس صلوات في اليوم من الرجل واوجب داخلها للمرأة سوا الاسلام اوجب في أيام شهر رمضان أوجب ذلك على المرأة أوجب حجة مرة واحدة في العمر على الرجل أوجب على المرأة أوجب الزكاة اثنين المئة على الرجل أوجب ذلك على المرأة كان أوجب على الرجل يقول شهادة الله وعند رسول الله وأوجب ذلك على المرأة هذا نوع من المساواة أوجب علي اني أمفق على ولدي وأنفق وجب عليه إني أنفق على بنتي ما قال أطعم ولدك وخلب بنتك تموت من الجوع ما قال أكسو ولدك وذع بنتك عارية ما قال عالج ولدك وذع بنتك مريضة إذا مساوا في التعامل بينهم إذا أنت غلطان لما تقول الإسلام ما ساوى بين الرجل أنت مخطئ هذا اولا. قل الإسلام عدل بين الرجل والمرأة ساوى وعدل بينهما الأشياء لتتشق على المرأة قال الإسلام لا تكلف المرأة ما لا تطيق تعال مثلا إذا مسألة النفق على البيت جبه الله تعالى على الرجل لأنه أقدر على الكدح والتعب والشغل وكذا أقدر على ذلك وجسده أكثر تحملا من المرأة ممكن يشتغل حمال في السوق يشتغل حمال حقائب في المطار يشتغل بناء، يسعد على السلالم الطويلة يسوق التريلات يسوق المرأة لا تحتمل ذلك وبالتالي أوجب الله تعالى على الرجل الأشياء لأن المرأة لا تتحملها فرب العالمين جعل المرأة ترتاح مثل ذلك وأصلا لو تريد تساوي بين الرجل والمرأة كل شيء ما تستطيع تعال عند الحمل ولولادها يلا بتقول سنة تحمل هي سنة يحمل زوجها <تصفيق> لا يمكن يعني تعال عند الحيض قلت والله الشهر هي تحيض والشهر الثاني ترى عليك انت, انت بتجاهز نفسك لأن الشهر الجاي ترى الحيض هذا لا يكون يا أخي كذلك مش المشاعر ما تستطيع تقول يعني أنت لو عندك ولد قلنا لك طول الليل أنت لو عندك واحد من عيالك كل شوي يقول لك أبغى لعباه يا ولدي بعد شوي أبغى لعباه بعد شوي يا بابا عطني لا يمكن تضربه برضه ويعني ويضرب الجدار الأم عندها قدرة على تحمل كثرة الزن وكثرة الكلام عندها قدرة وبالتالي أمر الله تعالى المرأة أن تكون هي المرضعة هي الحاضنة هي المهتمة هي اللي عندها المشاعر بينهما لكن مع ذلك لحكمته وعلمه جل جلاله قسم بينهما أعمال الحياة طيب المرأة لها الجبهة الداخلية المجتمع كما أنه يحتاج إلى قوة وصرامة عند الرجل يحتاج أيضا إلى مرونة ولي وعاطفة تقوم بها المرح هذا فيما يتعلق مسألة المساواة أول شيء أكثر الإطار أنا ما ودي استأثر بالكلام والله هذا لازم بفضل اعطيك العافية شيخ حقيقة في يمكن قضية يعني أصحاب الشهوات إيش هي أهدافهم كل يعني نجموا لهم هدف معين عم. فنجد من يريدون أن يدمرون الإسلام وأهله هؤلاء اليهود والنصارى والعلمانيين عموما عم. في منهم من يريد إبراز نفسه وعلى حساب للناس ويشار له بالبنان ويظهر في القنوات وهذا جزء أيضا خطير وأيضا هناك نوع من الناس اللي يريد أن ينبه الناس أنه ترى هذه شبهة وانتبهوا لها وهذه أيضا خطيرة جدا لأنه هذا زي ما اتفضلت ذاك الله خير هذا بالعكس ينشر بشكل أكبر جميل ومنهم من يريد أن يعلو حزبه أو جماعته على الآخرين بنشروا لهذه الشبهة وأخيراً من يريد المتعة واللإنه بعض الأحيان إذا طرحت الشبهة مثلا أصحاب ال اللي مثلاً يبغون مثلا الحجاب إنه يعني ليش المرأة تلبس هذا الحجاب وبالتالي هم يريدون أن يعني يستمتعوا بجمال المرأة ويعني وهذه من الأشياء الخطيرة حقيقة فكل إنسان يعني أو كل مجموعة لهم يعني هدف من أحسن. من كل الناس لهم هدف يسعوا من خلال أحياناً ميثارة الشبه. أي ولأحبه الأخونا وحبيبنا المهندس فاضل سليمان أيضاً يقوم جزاه الله خير بتدريب مجموعات من الشباب على كيفية الدعوات غير المسلمين كيفية المحاور، كيفية المناورة. كان لنا معه، كان لنا معه أيضاً تكملة للاجتماعات على نخرج إليه ونعود بإذن الله. الرد على الشبهات، فلان، الكثير من الشباب اليوم يشتكي من هذا، أحيانًا هم يستمعون إلى شبهات ضد الإسلام أو ضد القرآن أو ضد النبي عليه الصلاة والسلام أو ضد الصحابة غير ذلك. أول شيء كيف تتعاملون أنتم أساسًا مع الشبهات هل كل شبهة تحرص إنك تطلع وتتكلم عنها مع أنها أحيانًا ربما تكون الشبهة غير مشهورة، أنت أشهر منها، وبالتالي لما تتكلم عنها أنت أن تشرها أو تشرقائها أحيانًا. كيف تتعامل مع الشبهات؟ ايش نوع الشبهة اللي تهتم بها قبل غيرها؟ ايش الشبهة المناسب اللي تطلع في التلفزيون والشبهة اللي مناسبة تؤلف في كتاب؟ من بدايةنا اننا لا نعطي ظهرنا لأي شبهة ولا لأي شيء أي شيء نحاول نؤيده وهو في في بدايته فإذا حتى لو شبهة لسة جديدة وناسا تسمع بها احنا أول ناس نقولها وإحنا أول ناس نرددها فنرى ذلك أفضل بل هو معظم الشبهات أصلا من ينجبوها المنصرين ولا واللي بيهاجموا الإسلام كتب العلماء المسلمين الذين كانوا يكتبوا كتب في الشبهات ويقولوا هم يعني الشبهات معظمها كتبها علماء المسلمين وقالوا وإذا قيل كذا قلنا كذا وإذا قيل كذا قلنا كذا بيجي أعداء الإسلام يمتلكوا هذه الكتب الأديمة التراثية بتاعتنا ويأخذوا يصيلها وهم عارفين أن هناك حل لها فلماذا نسكت ولماذا لا نخذ بأي أبدا إن شاء الله أشد الناس للشبهات اليوم مع ال... واقعنا المعافظة الملحدون الملحدين. مثلاً. الملحدين أكثر أكثر الناس والحقيقة معظم الشبهات التي تدور في أفهم الشباب الآن هي شبهات الحادي طيب الملحدين هل يثيرون الشبهات فقط على الإسلام؟ أم يثيرونها أيضا على دين المصراني والدين اليهودية على الأديان الدين عموما وعلى وجود الله عموما ولكن المسلمين مستهدفين أكثر من غيرهم باقي الأديان المعتنقين بتوعها أصلا ليس عندهم مناعة فبسهولة يتركوا الدين طيب بالنسبة لهالشبهات حينا بعض الشباب يدخل فيها وهو ليس عنده قدرة أساسا لا على فهمها ولا الرد عليها نعم. يدخل في الحوار ولا غيره؟ لا أنا أنا أقول للناس إذا كنت يعني يعني تعلم فن السباحة السباحة ليس معنى ذلك توقي بنفسك في المحيط. آه. فقد يأتي عاصفة أقوى منك. فعليك أن تقرأ أولاً و وتتقن فنك أولاً وتتقن يعني حتى الدعوة نفسها هي هي فن يجب أن يعلم. كيف نشاطهم في الجامعات وفي زملائهم عادة؟ نعم نعم بذكر الله خير وعنهم معظمهم من الشباب يعني زي يعني مجموعة صغيرة من المتطوعين والمتطوعات متطوع مؤسسة الجزود معظم وحاطا بنشترط إن اللي يتطوع معنا يكون واحد الدورات أصلا كإلى عارف هو طبعا جاهز إنه ممكن يرد على أسئلة ممكن يدي محاضرة مش كلهم بيدوا محاضرات لكن معظمهم بيقوم بالشغل الإداري اللي المؤسسة الجزود بتحتاجه هم معظم الدورات بتاعتنا بنقوم بالشغل الفني يعني الله خير يعني طبعاً أكثر الذين يعملون معكم متطوعين آه عندنا حوالي أربعة أو خمس موظفين والباقي كله حوالي ثلاثين متطوعين المتطوعة والمتطوعات أكثر عندنا من المتطوعين المتطوعين والمتطوعات إيش مستواهم عادة هل العلمي؟ هل هم طلبة جامعات؟ طلبة طلب هندسة؟ طلبة كريعات؟ معظم إنها طلبة جمعة أو متخرجين من الجمعة ما شاء الله الله ينفعهم. الله يحفظكم الله يحفظكم يعني أنا جداً ومثل هذا العمل المؤسسي عمل مؤثر المؤسس حقيقي الحمد لله وأنا أيضا أرجو بإذن الله تعالى أن لا تبقى فقط هالمؤسسة يعني بمعنى أن كل واحد منكم بعد فترة بإذن الله سيكون له تأثير بحيث أنه يكون له مؤسسة كاملة ويكون يعني نسخه ربما تكون أحسن من الأفضل هل أنا أنا تحصل على أحسن مين تطعب؟ في أحد الأطباء لا أحد من كده بكتير إن شاء الله, الله أنا بدأت في مرحلة بتأخرة هم أو شباب لكن أنا مثلا أحد الأطباء المصريين في إنجلترا أنا أسمع عنه أنه نشيط جدا في الدعوة وأنه طبيب شاطر ولكنه أيضا كل يوم أحد إما في كنيسة أو في جامعة يعطي محاضرة عن الإسلام فلما ذهبت إلى هذه المدينة طلبت من يقابلوا ثم فجيت أنه أحد شبابنا المتدربين إن شاء الله ممتاز كان عندكم هنا كان ممتاز أحد يعني عدد اللي تدربوا حوالي 17 ألف أو أكثر من 17 ألف فهو أحدهم والناس معظومها انطلقت وتعمل خلاص من خارج مؤسسه الجسور فمؤسسه الجسور لا تسعى الى انها تكبر كمؤسسه ولكنها تفرخ شباب وتفرخ مؤسسات جديد. ما إن شاء الله الله ينفعكم الله ينفع بكم الله يقول ذا بان ملك والكل يقصد رفعتك بابك مكان بابك مكان ايوه احب الكرام طبعا نحن لا نستطيع أن نسوق جميع الشبهات التي يعني موجودة إنما نحن نذكر أمثلة فقط على مثل ذلك قبل قليل قراري جواد من الفيسبوك بعض الأخوة يقول عرفنا الخطوة الأولى عندما يعني يتكلم في الرد على شبه من شبهات المسارعة للإسلام هو أن أول شيء أكثر الإطار الذي وضعني فيها أو أكثر صندوق إيش الخطوة الثانية الخطوة الثانية أنك تفند هذه الشبهة مثل ما قلنا مثلا جاءك واحد وقال لك مثلا أن الجزية في الإسلام هي ظلم على اليهود والنصارى لماذا تأخذ منهم جزية مثلا فأول شيء أقول هي ليست ظلما اكثر الإطار هي ليست ظلما عليهم هذا اولا. الأمر الثاني أنت لما تقد جزية ماخوذه من كلمة جزاء يعني يجازوننا أو نحن نجازيهم نحن عندما نوفر لهم الأمن هم يخرجون معنا يقاتلون ما يشاركون في أي شيء في المجتمع يعني أقصد في الزكاة إلا بدفع هذه الجزية بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معادا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين من البقر مسلنة ثم أمره أن يأخذ من كل حال من يعني من اليهود والنصارى المقيمين في البلد يأخذ جزية يأخذ من كل حال من دينارا أو معافري يعني أو يأخذ ثوبا في السنة كاملة بمعنى لما يعيش مسلمون ويعيش يهود ونصارى في بلد واحد والحاكم مسلم ماذا يفعل هذا المسلم يقول لأجل أن نعمر البلد ونعالج المرضى ونطعم الفقراء ونطعم العابر السبيل وكذا يا مسلمين أعطوني زكاة طيب وأنتم يا نصارى ويا يهود اللي ساكنين معنا استمتعون بالبلد معنا أنتم أيضا تجار ما لن نأخذ منكم زكاة لأنكم غير مسلمين وبالتالي لا تقبل منكم الزكاة إنما نأخذ منكم الجزيح مقابل أن نحن نوفر الحماية للبلد ننفق في سبيل الله لأجل الجهات الجنود اللي يدافعون عن البلد نعمار البلد نعطي الفقراء والمساكين حتى لو في فقراء من اليهود ونصار نعطيهم أيضا ولا نأخذ منهم الجزيح فلاحظ كيف الإسلام عجل ما بين هذا وهذا هي ليست ظلما إذن سيأتيك مسلم ويقول أيضا الزكاة ظلم لي هي ليست ظلم لك يا أخي نأخذ منك الزكاة إذا كنت قادرا وذا مال كثير وتاجر لأجل أن نوفر لك أيضا خماية من الفقير الذي يراك كثير المال وربما اعتدى عليك ليأخذ منك كذلك بد على هذا إذا وقع حرب على هذا البلد المسلم فالمسؤول عن أو بلد مثلا فيه مجموعة من يهدو نصر المسؤول عن الدفاع عنه هو الجيش الإسلامي. إذا الجيش الإسلامي ما استطاع أن يدافع يقول يا, مس... يا... يا نصارى ويا يهود يا أهل الكتاب الذين نأخذ منكم الجزية خلاص لا تدفعون الجزية لأننا ما نستطيع ندافع عنكم هذا يظل له أمثلة في التاريخ فعلها عمر فعلها أبو عبيدة جاء ورجع لهم الجزية قال والله أنا ما استطيع دافع الجيش اللي قادم قوي ونحن قد لا نستطيع أن نغلبه خذوا الفلوس حجتكم اللي قد دفعتوها شوف كيف العدل في مثل ذلك بعدين هي مقدار يسير في عه في السنة كاملة طبعا فقط من الرجال من النساء ولا من الأطفال فقط من الرجال اللي هم يعني القادرين الرجال المقاتلين اللي عنده قدرة يقاتل يؤخذ في السنة الكاملة كلها دينار واحد فقط طول السنة يخرج من دينار لو عندك عشرين مليون ما تدفع اللي دينار طيب وأعلى مقدار وصلت إليه الجزية في عهد في دولة بني أمية أخذ منهم أربعة دناليل في السنة كاملة كيف يديك واحدة في يقول لك والله هذه يعني, يعني هذه ظلم هذا لا. من قال لك أنه, أنه ظلم هذا حقيقة ضبط هذه الأمور مهم جدا عندما يريد الإنسان أن يتحدث عن شيء في الشريعة الإسلامية أول شيء يجعل عندك قناعة بدينك من الله جل وعلا يعني شرع هذه الشرائع لحكمة يعلمها نحن لا نعلمها الأمر الثاني يكون عندك قوة وثقة وأن تدافع عن هذا الدين صدر الشيخ مروان بسم الله الرحمن الرحيم موضوع الخوارج ومحاورة ابن عباس لهم ابن عباس رضي الله عنه. من الآن ستذكره مثالا على أننا عندما نريد أن نحاور أحدا يكون عندنا حسن ظن به يكون عندنا أيضا لطف في التعامل معه يعني ستذكر مناظرة ابن عباس رضي الله عنه للخوارج إشهدا على ما ذكرنا ولا لا طيب حظا ف. عندما السبع عينا طالب في ذلك وذهب إليهم بعض الخوارج يعني قالوا لا لا تجادلوا قريش فإنهم قوم خصمون إذا دعني بعدا تخليك مدخل ثاني حتى بس الإخوة يعني يعرفون إيش المقصد منها الخوارج هؤلاء قوم خرجوا على علي رضي الله تعالى لقتاله وكان عددهم ستة آلاف فأراد أن يقاتلوا علي رضي الله عنه فاستعد علي لقتالي ناس شايلين سلاح قاتلوني فأقبل ابن عباس رضي الله عنه إلى علي قال يا, يا علي أنت امير المؤمنين ابن عباس ابن عمه طبعا فقال دعني أذهب أناظرهم فخاف ابن عباس عليه خاف, خاف علينا على ابن عباس فاستأذن قال دعني أذهب أتفاهم معهم إذا عندهم شبهات معينة عليك على الإسلام على القرآن أنا أناظرهم وأقنعهم بالهدوء كمان لها. فعندما ذهب إليهم قال جئتكم من عند صحابة رسول الله ومن عند صهر رسول الله عليهم نزل القرآن وليس فيهم منكم رجلا واحد فبين لهم كيف أنه حالة الدين هذا الصحابة هم الذين يعني فهموه حق الفهم وهم الذين نزل عليهم القرآن فبعد ذلك ذكروا له ثلاثة شبه فعندما استمع لهذه الشبه طبعا هو لن يلتفت إلى تجريح الشخص الذي قاله فيه حسنا حسنا لن يلتفت لكل هذا عندما بعد ذلك ذكروا ثلاثة شبه قال أرأيتم إن جئت لكم من كتاب المحكم من كتاب الله المحكم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعني يردوا على ما ذكرتم أترجعون قالوا نعم فذكر لهم أرد على هذه السلاة هنا فائدة مهمة جدا عندما حدد المنهج وحدد الأصول رأيتم إن جئت لكم من كتاب الله المحكم ومن سنة نبيه فرد. إذا أنت لم تتفق مع هذا الرجل على الأصول على قواعد المناظرة على المرجع ما فائدة صراط لا لا يوجد فيه مذيعية. أحسن. القاعدة نتفق عليها. أحسن. سوف يصبح. أحسن. وأيضاً على ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله عنه عن جميع الصحابة يعني كان يتعامل معهم معاملة المشفق ولذلك بعد بعدما ناظرهم رجع منهم أربعة آلاف هؤلاء اللي كانوا يبحثون عن الحق واقتنعوا بالكتاب والسنة رجع منهم عن قتال علي رضي الله تعالى عنه والخروج عليه أربعة آلاف. وبقي بقية ألفان هم اللي عندهم نوع من التعصب للرأي الشخصي ليس طلب للحق وسعي وراءه لا تعصب للرأي الشخصي وبالتالي ما ملتفتوا إلى الحق الذي غريب عليهم أيوة الحباي الكرام أيضا بقي معنا بعض المعلومات المهمة لا في نخرج هذا فاطم القصير وأعود إليكم بإذن الله. زي ما حكينا هاي العوائل إحنا بحازتهم مش هم بحازتنا هم كنز من الأجر والورثة رب العالمين. فإحنا بحاجة هم أكثر من ما هم بحاجة المواد اللي احنا الهدية بسيطة اللي احنا نقدم لهم عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ونانا زالي والحب الكرام نتكلم عن المنهج الرد على الشبهات وذكرنا عزب من الأنفلة جواد عطني من الأسئلة التي وردت عندك في صفحات عن برنامج طيب أسين الأخ صالح يعني يسأل يقول من هو المخول بالرد على الشبهات يعني هل هناك مواصفات أو صفات معينة حسن المخول بالرد على الشبهات هو الذي يكون عنده علم ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتكلم في شيء ما عندك فيه قلنا ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه الضغطان ثم قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالأصل إذا عندي أنا معلومات أتكلم بها ممكن يقول واحد طيب يا شيخ أنا أحيانا واحد يقول كلام أدري أني خطأ بس ما عندي معلومات كيف أرد عليه لو قال واحد فرضا مدرس يدرس الطلاب وقال له مثلا إن الإسلام ألزم الناس أكرههم على الدخول في الإسلام وكان اللي ما يسلم يضربون عنقه ويقول أنا أدري أن كلامك خطأ لكن ما عندي ردود فكيف أفعل في هذا الحال يقول يقول ترى كلامك غير صحيح وفي رد عليه أنا أحضر في المحاضرة الجاية مثلا أو يا جماعة رفيرت عليه ابحثوا في الانترنت كلامه غير صحيح ابحثوا هذا الكلام في الانترنت أنا الآن معلومات غير حاضرة عندي أو إذا كان عندك شيء سريع ممكن يحضر الإنسان ويتكلم بها أيضا في سؤال آخر أيوة يعني الأخ عمر يسأل يقول يعني مسألة الأخ بالقرآن دون السنة البعض يكون عنده مثلا يسأل عن حكم شرعي معين فمتطيب القرآن والسنة يقول لك أن أكتفي بالقرآن فقط محسنت هذا طبعا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أنا إني أتيت القرآن ومثله معه وكما أن القرآن وحي من الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك السنة هي وحي من الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وإلا فالله جل وعلا يقول عن نبيه يقول وما ينطق عن الهوى ما ينطق من من هوى ويقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو اختار علينا كلام نحن لا نرى لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثن فما منكم من أحدا عنه حاجزين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمان ما جاء به الكلام من عنده الله جل وعلا أمره وعلمه أن يقول لنا هذا الكلام لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا عن البحر هو الطهور وماءه الحلو وميتته ما يعني أن عليه الصلاة والسلام اخترع هذا الكلام من عنده لا ولذلك كان أحيانا بعض الصحابة يأتي الصحابة يقول يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله يكون عليه الصلاة والسلام لا أدري حتى أسأل جبريل هذا بسم ما فسأل جبريل طالب جبريل لا أدري حتى أسأل ربي ثم نزل إليه جبريل وقال حب البقاء إلى الله مسجده وهو بغض البقاء إلى الله أسوأه فالمقصود أن عليه الصلاة والسلام ما أتى بالكلام عنده ويقول عليه الصلاة والسلام لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما في غيره رددناه قال عليه الصلاة والسلام أما أما إنما قال الله كما قال رسول الله يعني في الحجية الحجة في السنة النبوية وفي إلذام الناس بالأخذ بها بأدلتها كما أنك تستدل بالقرآن الكريم فلا يجزل الإنسان يقول والله أنا أخذ بالقرآن وترك السنة كلا بل كما أنه يأخذ بالقرآن تعبدا ودلالة كذلك يأخذ بالسنة تعبدا ودلالة وإلا القرآن قال أقيم الصلاة يلا القرآن قال لك صلى خمس في اليوم قال لك صلى الظهر أربع ركعات قال لك اقرأ في الصلاة الظهر ساتحة وصورة قصيرة سبحان ربي العزيز سبحان ربي. هل فصل لك القرآن مثل ذا لا تستطيع أن تأخذه من السنة الله جل وعلا قال وآت الزكاة يلا فصل لك قال لك في كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعا وفي كل أربعين من الغنم شات وفي كل مئة وعشرين من الغنم شاتين هل فصل لك التفصيل هذا لا وإنما هذا التفصيل كله جاءت من السنة عندك شيء آخر مهم طيب عبد العزيز في يعني حقيقة شيء مهم اللي هو التسلبيات اللي غالبا يقع فيها من يرد على الشبهات يمكن انت شيخ ذكرت جانب مهم وهو تغليب العاطفه على المنهج العلمي وهذه خطيرة جدا في اشياء اخرى مثلا انه يدخل في تفريعات عديدة تخلي الشخص يضيع يعني في خضم هذه التفرعات او انه يسهب اسهاب كبير جدا وبالتالي يضيع الرد بين هذا أو يختصر اختصارا مملا اختصارا يعني مخلا, مخلّاً. يعني على قولهم ما يصير أعطى م. الموضوع حقه م. أو في بعض الأحيان يكون من ضمن الأشياء أنه يحول الموضوع إلى موضوع شخصي وهذه خطيرة جدا أنه آه. بدل ما يرد, يرد يعني حتى يعني يبين أمور شخصية وهذا, وهذا حقيقة عبدالعزيز مهم يعني أنا أرجو من إخوتي وأبنائي وبناتي اللي وبرجالك تسمى العبد العزيز الذين يعني يناظرون أو يناقشون أصحاب الشبهات لا تزيدهم نفورا عن الدين مثل ما قلت عبد العزيز يعني بعضهم تبدأ المسألة شخصية عند شبهة على الزكاة شبهة على القرآن شبهة فربما يجد أحدا يرد عليه ردا عنيفا سيئا وربما يعني أهانه وتكلم عليه وهدده فانقلبت المسألة من شبهة تحتاج إلى رد إلى أمر شخصية تبناه هو بالتالي أنا أقول حقيقة الرفق واللين واللطف خاصة مع من لم يجاهر اللي ما يجاهر بالشيء قال يا جماعة أنا عندي شبهة يا جماعة كيف الله جل وعلا قال كذا في القرآن وقال كذا في موضع آخر هذا أنا لا ما بينوا لي يا جماعة لا ينبغي أن نقلبها شخصية معه بل الرفق واللين معه هذا مهم جدا ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويصلح قلبه ويفتح عليه ويبصره هذا أيضا من أهم المهمات يا جماعة ألا تنقلب القضية شخصية بينه وبينه بل يتربط معه ويتقرب إليه يعني حتى يكون فيه نوع من الدعوة له قبل أن تكون مثلا شخصية م. نعم بقى عندك نقطة أخرى. يمكن نقطتين اللي هو استخدام مصطلحات وألفاظ غريبة عن الشخص المقابل أو الجمهور إذا كان يعني يطرح على الملا وشيء آخر الانتقال من نقطة إلى نقطة بدون ما يكمل النقطة الأولى يعني انتقل من النقطة إلى فهمت يعني قصتك مثلا أنا أناظر الآن شخص معين شعر أنه غلب في هذه النقطة يعني م. مثلا ربما المقال يكتضح بالمثال مثلا قال إن الإسلام ما ساوى بين رجل مرأة عشان كذا أعطى المرأة نصف مرأة الرجل مثلا فأنا جئت ورديت عليه لما حس أني انتصرت عليه لم يقر ويقول لي والله كلامك صحيح ننتقل نقطة ثانية لا وأنا في منتصف كلامي قبل لا أكمل قال لحظة طيب في نقطة ذا لا نخلص أول شيء من النقطة اللي بدأناها ما ننتقل للثانية انتهينا من هذه قال لا في نقطة ثانية قبل لا ننتقل انتهينا من هذه مثل ما كان بالعباس كما ذكر مروان ابن عباس كان لما يناقشهم رضي الله عنه ينتهي إذا أرادوا ينتقلوا قال خرجت من هذه ما قالوا له كيف يحكم الرجال في كتاب الله يقولون له كيف علي رضي الله عنه ما يحكم بيننا كيف حكم الرجال في كتاب ويترك كتاب الله. فقالنا الطيب يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول عن الرجل والمرأة فإن شتم شقاء بينهما فبعثوا حكما من أهل وحكم من من من أهله وحكم من أهلية. الله يأمر أن إذا اختلف رجل وامرأة في مسألة في مسألة زواجهما يأتي برجل من عنده ورجل من عنده ويحكمون هذا الله يقول ما حكم الرجال أضع امرأة أحب وأهم عند الله من من دماء المسلمين. قال والله كلامك صح الله تعالى أمرنا أن احنا نحكم الرجال الذين يفهمون القرآن طيب ما تقول فيه قال لحظة خرجت من هذه قال شبه هذه طلعنا منها قالوا نعم قال طيب اعطوني اللي بعدها وهذا كلام جيد ان إذا نظرت أحدا من البداية إذا أراد ينتقل لا قبل لا أن ينتقل انتهينا من النقطه اقتنعت ان كلامك فيها عفوا يعني غير صحيح ايه نعم اقتنعت طيب عقم النقطة اللي انت بلا تجعله يصفع كمين اللي يصاره ما تفهم وهذا مهم ايضا في طيب من النقاط المهمة ايضا انك انت لما تريد ان تناظر شخصا خاصه الاشخاص اللي لهم يعني وجود قوي يعني افرض مثلا احد ابنائنا الان في الخارج وقالوا له والله في القس الفلاني سوف يلقي محاضرة في الجامعة عندكم وتعلم ان هذا الانسان متخصص في الشبهات على الاسلام قبل ما تذهب يا ابني أو يا بنتي وتحضر المحاضرة جوجل الرجل كيف الرجل؟ جوجل الرجل؟ ابحث في جوجل ساعة اكتب اسمه في جوجل فضر. في الغالب أن هؤلاء يكون عندها اربع خمس شبهات يكررها في كل مكان هو حافظ الخمس شبهات حافظ الآيات الصم حافظ الأحاديث حافظ ربما أجزاء الصفحات يقول لك الجزء الخامس صفحة 23 تحت فالناس يقولون يا أخي هذا حافظ كل شيء إيه عادها عشرين مرة يا حاطرها. لو عندما تطلع موضوع ثاني ما يدري إيش أن تفصل فأنت تعال الرجل احفظ الشبهات اللي يقولها إيش الرد عليها إذا قال الشبهة الفنانية كذا كل لحظة في رد عليها وأعطها الرد كاملا يعني أنت أيضا ما تريد أن ترد على أحد تعال وأنت مالي ثيابك من هذا الموضوع كذلك من أهم الأشياء أن يحذر الإنسان من القراءة في كتب الشبهات ما لن يكون متخصصا وعنده معلومات شرعية يا جماعة ترى الشبهات التي تثار على الإسلام هي مثل عفوا مثل ما يرمى قاذورات على جواهر وعلى أشياء نقيه أنت لا تذهب يعني تغمس نفسك بين هذه القاذورات إلا إذا كان عندك ما يقيك منها عندك حذاء عندك شيء يقيك منها عندك علم شرعي يحميك من الوقوع فيها أما إذا كان الإنسان ربما معلوماته قليلة أو جاهلاً ويبدأ يشغل اليوتيوب ويستمع إلى شبهات يدخل مواقعهم ويستمع إلى شبهات يقول الشيخ السامتين يا رحمه الله يقول ابن القيم تلميذه يقول لا تجعل قلبك مثل الإسفنجح الإسفنجح كل شيء تشفطه مباشرة تجذبه إليها زين وإنما جعله كالدجاجة يمر عليها شيء وهي فاطئة لا يستطيع أن يؤثر فيها وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه شأننا. نحن عندنا نتعامل مع شبهات معينة يكون عندك قناعه أول شيء دين كامل هذا أمر. الأمر الثاني ان يوجد رد على هالشبه سواء انا عرفته أو لم أعرفه أكيد تيه رد على هذه الشبهة. الأمر الثالث أن يكون الرد علميا لا ردا عاطفيا. الأمر الرابع أن يكون الرد أيضا دعويا مع فيه نوع من الرد. واللي والدعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويصلحه حتى يكون فيه يعني إيصال للخير إليه الأمر الخامس أيضا يعني لا تكون خليني هزاميين لما يتك واحد ويقول لك مثلا الجهاد في الإسلام الإسلام انتشر بالسيف الجهاد في الإسلام الإسلام دي حرب الذي سلام لا تقول لا الإسلام دين سلام أخي الإسلام المقصود بالجهاد هو جهاد النفس المقصود بالجهاد جهاد اللسان من قالت المقصود إلا الجهات فيه قتال وفيه سيف وفيه قاتل الذين يقولونكم الكفار يجدوا فيكم غلظة وأين تذهب هذه الآيات لا يكون عندنا نوع هجام نحن يا أخي حتى عند اليهود والنصارى عندهم قتال والحروب التي وقعت في التاريخ كله تجد أن ما وقع من حروب من اليهود والنصارى والدماء والقتل الذين قتلوا في الحروب التي هيهم سببها أكثر من القتلى وأكثر من الدماء التي وقعت من المسلمين في حروبهم صحيح الإسلام يدعو إلى السلام ويدعو للحب لكن برض الإسلام عنده قتال وعنده قوة ولا, ولا ينبغي نحن أن يكون عندنا نوع من الانهزام دائما ويقول لك الإسلام انتشر بالسيف الإسلام. نعم الإسلام انتشر إلى إله الله محمد رسول الله وانتشر بالجهاد في سبيل الله والله جل وعلا أمر بالقتال في سبيله وأمر بنشر هذا الدين بكل السبل ونحن البلد الذي لا يفتح لنا المجال لتعريف الناس بربهم دعوه الناس إلى عباده الله تعالى دعوه الناس الى ترك عبادة الاصنام والاوثان البلد الذي يحول بين الدعوه ويحول بين وسائلها فإننا نقاتل كما أمر الله جل وعلا بذلك لكن الاصل السلم والخير ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما لما بعث عليه الصلاه والسلام فيما قال الله تعالى له كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ما قال قاتل لا, لا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس أقتل وحارب لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلط الإسلام مع الإنسان من العودة إلى آخره أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة و... و... و... وقيصر والنجاشي وملك اليمن إيش أرسل شيش ولا ماذا فعل؟ أرسل رسائل يدعوه من الإسلام لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ دائما بالقتال كان ما أرسل إليهم ولا رسالة كان نظر بس متى تجتمع عندنا قوة يلا قاتلوا الروم قاتلوا الفرس قاتلوا كذا إنما كان يبدأ عليه الصلاة والسلام بإرسال الـ الـ الكتب إرسال الرسل إرسال أقوام عندهم أسلوب دحية الكلبي عنده أسلوب رائع في الكلام والمناظرة مع هرقل والحديث في بخاري أيضا أرسل أقوام إلى ملك اليمن إلى النجاشي إلى غيرهم نجاشي طبعا ليس أصحمه النجاش الذي بعده ولا أصحمه رضي الله تعالى عنه أسلم لكن نجاش الذي بعده أرسل إلى المقوقس ملك الإسكندرية كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسلم واللطف والدعوة إلى الله تعالى لكن مع ذلك عندنا في الإسلام شيء اسمه جهاد يعني شيء اسمه قتال تضحية هذه كلها موجودة ليست فقط في الإسلام ترى حتى الأديان الأخرى أيضا موجود مثل هذا حتى إلى اليوم في وزارات الحرب ووزارات الدفاع الموجودة في كل دول العالم عندهم مثل هذه المبادئ أيها الحبه الكرام وصلنا عدد من البصمات لكم أنتم نخرج إلى احداها نراكم ونعودوا إليكم نحن مجموعة طوائية من جامعة يرموف من طلاب الجامعة عاملين حملة سنوية للأسر المحتاجة لكل أسرة فيه دفايه وحرام وملابس ومونية غذائية قبل ما نبلش النشاط زرناهم وشفنا شو حاجاتهم ولبنالهم طبعا هذا اللي نشاط ثانوي بالشتاء بندف العوائل وبنقدم لها المونية احنا على مدار السنه بنعمل انشطه للايتام ومرضى السلطان وذواء اهتدال الحظ بتقطي مئة عيلة 25 عيله بكل محافظة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 تطوع هو بذرة خير انت بتحصدها لما, لما يكبر اولادك وشوفهم ببروك وبيخدموا بلدهم بالأخير هي خدمة للبلد والأهل وشعور بالمسؤوليه وزي ما حكينا هاي العوائل إحنا بحاجتهم مش هم بحاجتنا هم كنز من الأجر ورضا رب العالمين فإحنا بحاجتهم اكثر من هم بحاجة المواد لإحنا الهدية بطيطة لحنا نقدم لهم يعني عجب يقول ذا ملك والكل يبصد رفعتك ضعب اصمتك ضعب اصمتك الله يجزيهم خير للإخوة الذين أرسلوا وأنا أقول أيها الكرام نحن نستقبل مشاركاتكم أنا أرى اليوم عدد من أبنائنا وبناتنا يشاركون بمقاطع قصيرة ينشرونها في برنامج في الكيك في غيره يعني يمكن لكم إذا كان عندكم عدد من البصمات يعني مثلا طلاب عملوا بصمة في مدرستهم بعض بناتنا عملنا بصمة في مدرستهن أو كلام من غير ما يطلع يعني صور البنات صوروا البصمة وتتكلمي عنها حتى لو في 36 ثانية ما في مانا ممكن نعرض في الحلقة أحيانا بصمتين أو ثلاث منكم أنتم تصوير بالجوال العادي يعني ليس شرطا أن يكون التصوير كما هو الآن عند الشباب منتج وشغل وكذلك نحن عندنا في القناة إخوة كرام يعني يعملون في هذا في المنتجه وفي تلبيبها. بس. أنتم يعني نفرح والله في مشاركاتكم الله يجزيكم خير الحقيقة هنا أدري بقي معنا شيء لكن الوقت انتهى وأسأل الله تعالى يجزيكم خير جزائي الشباب أنتم وأنتم أيضا للحبة أسأل الله أن يجزيكم خير جزائي على متابعتكم أرجو بإذن الله تعالى أن نكون وضعنا بصمة فيما يتعلق بالرد على الشبهات كما ذكرت أيها الأفاضل لم أحرص على أن آتي بشبهات والرد عليها وحدة وحدة هذه يمكن البحث عنها في الكتب متخصصة أو كذلك في المواقع إنما حرص على أن يكون هناك منهج في التعامل مع الشبهات كيفية الرد عليها أسأل الله تعالى أن يتبثنا وإياكم على ديننا يوفقنا وإياكم لكل خير وعودنا معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أنا أشكركم وشبهكم وشبهكم الله خير أنتم ايضا والأحبة أسأل الله أن يلزيكم خير الجزاء على متابعتكم وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا وإياكم برعاية اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل مكان اللهم صلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وفي أمان الله. في كل أوراق بصمات خير الأباء في كل أوراق الحياة بسمات خير الأباء كن بينهم كن مثلهم. يجوهم بابصمتك بابصمتك كن اينما حلت كن عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك